yeah وليهتب بينكم كاتب بالعبد ولا Ta واستشهدوا شهيدين تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا وَلَنَسْأَلُ أَنْتَ الطَّبُوسَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ورسط عند الله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ Allah